سورة التوبة وهي مدنية من مقاصد السورة كشف أحوال الطوائف المفاصلة مع الكافرين وفضح المنافقين وتمييز المؤمنين إذا هذه السورة الكريمة فيها بيان الوراء والبراء وفيها صفات الذين ينقضون الميثاق، وأن الله سبحانه وتعالى قد فضحهم بصفاتهم حتى يبقى هذا المنطلق في جميع المنافقين على جميع العصور الآية الأولى هذه براءة من الله ومن رسوله وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب وتأمل بدايه الآية براءة وهنا إضافة الأذان إلى الله ورسوله كما في الآية الثالثة من السورة وآذان من الله ورسوله إلى الناس فالآية الأولى أثبتت براءة وفي الآية الثالثة إعلام وإضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمين لأنه تشريع وحكم في مصالح الأمة فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أننا لا نتعبد الله تعالى إلا بما جاء به الشرع فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مفز الكافرين فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة أربعة أشهر آمن ولا عهد لكم بعدها ولا أمان وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه وعقابه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 ولو كان أكثر من أربعة أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته وتامل أيها الأخ الكريم كيف أن الإسلام أمر بالعدل مع الجميع وأن الإنسان لا يهرب من شيء بل على المؤمن أن يكون صادقا صريحا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 إلى جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركين وأن رسوله صلى الله عليه وسلم بريء كذلك منهم فإن تبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم وإن أعرضتم عن التوبة فايقنوا أنكم لن تفوتوا الله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 ان الله غفور رحيم فاذا انتهت الاشهر الحرم التي امنتم فيها اعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتمهم وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم فان تابوا الى الله من الشرك واقاموا الصلاه واعطوا زكاه اموالهم فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام فاتركوا قتالهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ثم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 ولذلك ينبغي علينا أن نبلغ رسالات الله وأن نبلغ القرآن وأن نبلغ مقاصد القرآن ومعاني الآيات وأن نبثها في الالم من فوائد الآيات في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السلم والأمن والتفاهم الإسلام يقدر العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابغا من الإيمان وملازما لتقوى الله تعالى إن إقامة الصلاة وايتاء الزكاه دليل على الإسلام وأنهما يعصمان الدم والمال ويوجبان لما من يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق الإسلام كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البرئة وزنا الزاني المحصن وضد إلى الكفر بعد الإيمان مشروعية الأمان أي جواز الحربي الحرب إذا طلبه من المسلمين ليسمع ما يدل على صحة الإسلام وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار ودليل على ايثار السلق هذا وبالله التوفير وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته